وَرِزْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَتِّلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 119 لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 110-ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد لَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا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 141-تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات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 واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا 124-والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما 125-إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 129-ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله وَكَانَ وكان الله عليما حكيما 120-وليست التوبة للذين يعملون إِذَا حَضَرَ إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين 129-أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما 110-يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 129-إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن تَكْرَهُونَ نَفْعَسَأَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِطَاقًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ هذ سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 129-الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 120-يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 121-إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما 122-ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا, فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 في المضاجع واضربوهم فان اطعنكم فلا تبؤوا عليهم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 129-وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا لا أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ 129-وما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 120-والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 ان الله لا يظلم مصقال ذره وان تك حسنه يضاعفها وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا أُولَئِكَ شُهَيْدًا يَوْمَئِذٍ يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا رَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَا تَسَوَّاهُمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ الله حديثا 141- يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون 142- ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء على سفر على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أَوْجَحَد مِكُم مِ من الغَائِقِ أَْنا مَسْتُم مِس أَفَلَْ تَجدونَا فَلَمْ تَجد مَا أَن فَتَيََّ مُصَعيدَ قَيبام فَمْسَح بِوجوهِكُم وَأَيدكُمْ إِ اللهَّه كَانَ عَفوًا غَفام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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَنِدْ عَلَى أَلْسِنَتِهِم لِيَنِدْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَقَعْنَا فِي الدين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 قَبْلَ أَن نُطْمِسَ وُجُوهَهَا مِنْ قَبْلِ أَن نُطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يشاء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 124-ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا 125-أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 126 يحسدون الناس على ما آتاهم الله من الله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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهن نارا سوف نصليهن نارا كلما نظجت جلدهن بدلناهم جلدا غيرها بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ 119. وسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا 110. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 111. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى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 ردوه الى الله والرسول فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك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 ايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا ان اردنا الا وتوفيقا انهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بلغا وما ارسلنا مرسولا الا ليطاع باذن الله ولو انهم اضلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا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 129. وإذا كان خيرا لهم وأشد تثبيتا 120. وإذا لآتيناهم للدنا أجرا عظيما 121. ولهديناهم صراطا مستقيما 122. ومن يقع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم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 147. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال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 129-النساء والولدان الذين يقولون, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا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 167- وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله وَمَن تَوَلَّ فَإِنَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا دَرَسُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ الله عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ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 121-ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 122-فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين 123-عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 124-من يشفع شفاعة حسنة يكل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 ولا نصيرا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 كم وَقَوْ إلَكُ السلممَ فَم جعَى الله لكم عليهلَهم سَبلا ستجدونَ آآ آخرينَ يريدونأَ يأمنكم وَأمنوا قَومهُ. 129-وكلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم, ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآهُ وَمَنْ يُقَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآهُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وديه, وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم نيثاق فدية مسلمة, مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللهَّ عَِيمًا حَكمَا وَمَيْ يَقتُ الْ المُؤْمِنًا مُتَعَِّدًا فَجَزَاء أُهُ جَهَنَّمْ فَجَزَاء أُهُ جَهَنَّ مُخَالِدَ فيِيهَا وَأَضِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَلَنَهُ وَعددَّلَهُ يا ايها الذين آمنوا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 وَفضلَّل اللهَّهُ المجَاهدينَ على القاعدِينَ أَجرًْا عظِيمَا دَجَاتٍ مِنْهُ مَغفِرَة وَرَحْمَا وَكَانَ اللهَّهُ غَفُور الرَّحيِيمَا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 قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم ومساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلهم لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبي ila <laughs> 122-فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا 123-ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا 124-ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَن, خفتم أن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَحِقْ بِهِمْ وَاذْكُرْ طائفه منهم معك فالتقم طائفه منهم معك والياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتات طائفه اخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَنْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضًا أَوْ تَضَعُونَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حذركم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 انَّ صَلَاتَكَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّنقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ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 لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم ها اذا جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه وَمَي يجَادِل اللهَّه عَنْهُم يَومَ القامَةِ أَم من يَكُون عَلَيهِم وَكلَ وَمَ عمعملسُول أَن أَو يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَعفِر اللثُمَّ يَسْتَعْفرِ الللهه يَجد اللهه غَفُورَ وَحيمَا وَمَيْ يَكْسِ بِ إِثْنًَا فَإِ ماَا يَكْسِبهُ على نَفْسِه وَكَانَ الله هُوَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يرمي به بريئا وَثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيْئًا فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَهَمَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ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 وَلَا تَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا تَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 ورد ديننا فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل لاس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء ان يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 129-الكتاب في يتام النساء التي لا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 فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح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 وَإِن تصلحوا وتتقوا فإن الله كَانَ غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في فِي وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ولقد وصينا الذين أوتوا U tun kitaabani qbili kum wa iya kum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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصط شهداء لله 122-شهداء لله ولو على, ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 123-إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله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 آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا فازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما 119-الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 110-أيبتغون عندهم العزة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 121-الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا, قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 122-فالله يحكم بينكم يوم القيامة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 مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُقْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون ف تُريدونَأَْ تجعَون لللههِ عَلَيكُمْ سُ الْ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 122-وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما 123-ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما 124-لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمه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 121-أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما 122-يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء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 وَآتَينَا مُسَاسُ الْ القَانًا مُبِينَا وَرَفَعْناَا فَوْوقَهُ مُُّورَ بِمثَاقِهِمْ وَقُلناَا لَهُم مُدُخُلُ الْ البَادَ سُجَّدَمْ وقلنا وَقُلْناَا لَهُ وَقُلناَا لَهُم لا تَعْدُوا فِي السَّبةِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مثَاقًا غَلِضَا فَبِمَا نَقُضِهِم مثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآياتاتِل وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بَل قَذَفَ الله عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ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 اموال الناس بالباخل واعددنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل إليك يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من القادِرين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك اولئك سناتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده 124- وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق, والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 125- ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 121-أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا 122-إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا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 فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا على اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مَوروح من فَآامِنوا بالِلههِ وَرسُلِهِ وَلاَا تَقولوا ثلاثَلاثَ وَل تَقولوا ثلاثَافَة لوتَهُ خَيرًا لكمْ إِ مَ اللهَّ إلَهُ وَاحِذُ سُبحانَ سُبحانَهُ أَكُونَ لَهُ وَلَدَ لَماَا له في السمواتِ وَماَا في الأرض وَكَفَابِلههِ وَكلَ Hələyə